وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامه لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سميع قريب ولو ترى إِذْ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب